ذو مره فاستوى وهو بالافق لعلى ثم دنا فتدلى فكان قاد قوسين اودنا فاوحى إ ل ى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى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 و َ م د جاءتموها َ انتم ُْ واباؤكم ََُْ ما َ أ َ ن ز َ ل َ الله َُّ بها َِ من ِْ سلطان ََُْ وَمَا تَهْوَلَ أَنفُسْ وَلَقَدْ جَاءَ ّ ر ب ه م الله ا ل م د ى الجزء ا ل ل ا ن ي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 وما لهم به من علمي ن يتبعون الى الظن وانا الظن وانا لا يوني وين لا ي غ ن ي من ا ل ح ق ش ي ئ ا ف أ ع ر ض عنه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 ان ربك واسع ا ل م غ ف ر ة هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذا انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى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 فغشاها ما غشا ف ب ي ي الاء ربك ت ت م ا ر ا هذا نذير من النذر الاولى ازفت ل ا ز ف ة ليس لها من دون الله كاشفه